الحمد لله صلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فنبدا في عون الله وتيسيره دروسا في اصول التفسير وذلك ب... وذلك حسب ما دونه شيخ ابن بيتيني رحمه الله في مؤلفه الصغير المعروف بمقدمة في التفسير وهي رسالة عن صغر حجمها كبيرة المعنى عظيمه الفائدة وهي كما ذكر في مقدمته أنه قصد أو طلب منه يعني أن يكتب قواعد كليه في تفسير القران وحسبك بن تيمية رحمه الله امام في سائر العلوم الشرعيه ومنها التفسير فهو رحمه الله وان لم يعلق تفسيرا يعني عاما للقران فقد طلب منه او فيه بسهم وذلك بتفسيره للايات التي تقتضي الامر الكلام عليها والتعليق عليها في مقال استدلال وهي مبسوثة في كتبه وقد جمع منها قدر كبير أو لا أله أكثر ثم ضمن مجموع الفتاوى من ثلاثة مجلدات في التفسير وله تفسير يعني مفرد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد تفسيره لتلك السورة لهذه السورة لم يقتصر فيها على تفسير عن الجمل والمفردات لا بل هو تفسير موضوعي لموضوع السورة ما بيان يعني دلالة الفاضها هو ودلاله شو مالها والتفسير يا اخوان علم جليل وهو يعني الاصل انه متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثم عن الأسحاب الرسول والتابعين فعلم التفسير من من علوم الشريعة من العلوم الشرعية التي كان يعني كان يتميز بها بعض الصحابه كابن عباس رضي الله عنهما المعلوم انه له تميز معروف وان كان غيرهم صحابه عندهم من علم التفسير يعني بحسب مراتبهم في العلم والفقه وكذلك التابعون ثم يعني صار هذا العلم يعني كغيره من العلوم الشرعيه دونه الناس وصنفوا فيه أنا قلت يعني التفسير المأثور عن بنصاً عن النبي عليه الصلاة والسلام والتفسير المأثور عن الصحابه والتفسير المأثور عن التابعين أول واوسع وأعظم من ألف التفسير المأثور الامام ابن جرير رحمه الله. هو امام في هذا الشأن مرجع ثم تلوعت مناهج الناس في التفسير كل ينزع إلى جانب فهناك التفسير بالمعتور كما قلنا والتفسير يعني الذي داول فيه على دلاله اللغه العربيه ويكون ايضا يقصد منه الاستنباط وكل له ملحه هناك من علم يعني بالتفسير الحسب دلالة اللغه العربية اللغة العربية والتفصيل الذي اللغه العربية علوم النحو فلاغة بانواعها أنواعها معان بيان البديع في كل لهم مشرب. كثير من كتب التفسير تكون يعني فيها يعني متنوعة وشهر الإسلام سيقارن إن شاء الله سنسمع إنه سيعطينا تصور عن مناهج المفسرين التفسير اذا اطلق التفسير او علم التفسير معروف أنه ان المراد به تفسير القران تفسير القرآن والتفسير مأخوذ من الفسر فسر الشيء وهو كما الغطاء والغشاء عن السعي حتى ي... يظهر ويبين في فيه تجد هذه المادة فض هو يعني وتلتقي معها مادة سفر والإسفار في فيها ظهور وكشف وحقيقة التفسير أو معناه الشرعي والاصطناعي هو بيان معاني كلام الله بيان معاني كلام الله تفسير معناه البيان بيان المقصود من الكلام وما يدل عليه الكلام فالمرد التفسير بيان معاني كلامي علم التفسير يعني علم العلم الذي يبحث في معاني القرآن العلم الذي يبحث في معاني القرآن ولا شك إن معرفة معاني القرآن هو علم جليل معرفة المراد من كلامه سبحانه وتعالى فالقرآن هو كلام الله وهو أسرف الكلام وهو أسرف كتاب وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم العميل ومن التفسير ما يفتح الله به على العبد فهم لكن فهم مبني على ما هو فهم يعني مصدره يعني التحيل لا فهم مبني على أصول على ما أصول معرفية فالتفسير منه يعني يمكن نقول إن التفسير يدور على أمور تفسير القرآن بالقرآن فإن القرآن يفسر بعضه بعضا التفسير بالسنه المأسورة عن الوصول ثم بأقوار الصحابه والتابعين ومن عصول التفسير اللغة العربية لأن القرآن منزل بلسان عربي فهذه هي الطرق لمعرفة معاني كلام الله وأي كلام لا بد في فهمه من معرفة لغة المتكلم يعني اللغة التي يعني كان, صار كان بها الخطاب ومعرفة مراد المتكلم فلا يمكن تفسير أي كلام بوجد فقط دلالة اللغه كما لأنه سيأتي لابد لأن كل متكلم له يعني مقاصده له يعني له خصوصيات ثم ايضا بد في فهمك اي كلام من معرفة السياق سياق الكلام السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ او هذا الكلام السياق فلا يجوز قطع الكلام بعض عن بعض لا بد من ضبطه فيما قبله وما بعده وهذا هو معنى التدبر التدبر ان تنظر في الكلام بعد استكماله فلا تقطع الجمله عما عما بعدها ولا تلغي اعتبار اتصالها بما قبل لا بد أن يفهم ان يفهم الكلام في في المساق الذي ورد فيه تنظر ما قبله وما بعده فهذا يعني اساسي في فهم الكلام كلام يعني او القران او الحديث او كلام العالم او أي كلام لا بد فلكل متحدث مقاصده و و في في في كلماته وفي المعروف ونبدا بشكر واسلم مقدم شك جوالكم يا نعم موسيقى الله يصلحنا نعم يا شاء الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك الحمد لله نحمد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله, أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً, وسلم تسليما أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة هذه الخطبة معثورة يعني في جملتها مأثورة أي منقوله عن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه كما قال النسعود كان رسول الله يعلمنا الخطوة في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغره ونعوده في المسارين ونمتنا إلى آخر فهي خطوة مأتورة وهي على اختصارها تعد من جوابع الكلم وهو ومن عادة شغل الإسلام أنه يفتتع بها يعني كثيرا من رسائله فتارثا يعني لا يكتب خطبة اصلا يبدأ الجواب بقول الحمد لله رب العالمين وتاره يصدر بهذه الخطبة وتاره يدبل خطبة ينشئها ويضمنها اشارات ودلالات كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيع وكذلك كتابه في إقامة الدليل على إبطال التحليل وقد افتتع بها رسالته التدمرية وقد جرى شرحها عند, يعني عند تدريس هذا الكتاب وتجدون يعني التعليق على هذه الخطبه هناك، فإنه قد حصل التنبيه على أن هذه الخطبة قد تضمنت أصول الإيمان وأصول التوحيد أصول التوحيد الثلاثة والإيمان بالقدر إلى آخر ما هنالك، فليراجع نعم. أما بعد، أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. تتضمن قواعد كليه تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الاباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل بين الأقاوين فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيق مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود ولا منقود نعم حسنا وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن, تبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت, تدري ما, الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد رحمه الله, رحمه الله. فصل هذه المقدمة مقدمة المقدمة مقدمة في التفسير هذه مقدمتها وقد تضمنت اولا أولا الالتحاق إلى سبب السبب الباعث على كتابتها أمره. يعني سؤال وطلب من بعض الراغبين في علم التفسير اذا الشيخ كتبها جوابا وتحقيقا لرغبه رغبه بعض اخوانه من طلاب العلم والمطلب هو كتابة قواعد كليه قواعد كليه تعين على فهم القران وتفسيره ومعرفه معانيه وهذه هي التي نعبر عنها باصول التفسير اصول, أصول التفسير من المعام أشرت إليه في التقديم ويبين الشيخ رحمه الله إن هذه القواعد يحصل بها التمييز يحصل بها التمييز بين يعني التفسير بالمنقول والمأثور والتفسير يعني بالفهم والاستنباط وهو التفسير يعني المعقول الذي مبناه فهم دلالات الكلام كما يقول الشوكان في كتاب فتح القدير الجامع بين علمي الدراية والرواية من علم التفسير الجامع بين علمي الدراية والرواية من علم التفسير تفسير بالرواية وتفسير بالدرايه والفام الفدني على يعني العلم بأصول الاستنباط ومعرفة دلالات الكلام ويسلسل في هذه المقدمة أيضا إلا يعني من من الدواعي إلى كتابة هذه القواعد إن كتب التفسير مشحون يعني مشحونة هي مشحونة بالغت والسمية، ففيها يعني الحق الواضح المفيد، وفيها ما هو من الكلام الرديء والغث الذي يعني ليس هو من العلم النافع اما يعني روايات موضوعه فباطلة واما فهوم وكذلك هي من نوع الخيالات والظنون التي لا تقوم على مستند وكذلك يقول الشيخ لأن العلم النافع إما أن يكون يعني إما أن يكون من نوع المنقول عن المعصوم نقل مصدق يقول نقل مصدق عن معصوم وهذا هو النقل عن والسلام نقل مصدق ثابت عن المعصوم هذا من اجل العلم او هو اجل العلم او يعني علم يقوم عليه الدليل فما قام عليه الدليل وسب قبوله وما خرج عن ذلك فهو إما باطل يعني قام الدليل على المطلع والا وإلا ما شكوكم فيه لا, لا يعلم هل هو من الحق المقبول من الباطل المردود فصارت العلوم إما حق بين يجب قبول وإلا باطل يجب رده أو ثالث لا يتميز لا يتميز هل هو من المقبول المرضي أم من الباطل المردود وإذا كانت كتب التفسير كما وصفها الشيخ وهو, وهو الواقع فإنه فإن طالب العلم ولا سيما طالب التفسير يحتاج إلى معرفة معرفة في أصول وقواعد التفسير الصحيحة التي يجب أن يعول عليها في تفسيري وبياني معاني كلام الله ويجب أن يكون عنده خبرة أيضا في الكتب المصنفة في هذا التفسير و مناهجها حتى يكون منها على بينه يعني الانسان القاصر ياخذ كتاب التفسير وكل طائفه الان كل طائفه لها تفسير الرافضه لهم تفسير الصوفيه لهم تفسير المعتزله لهم تفاسير دعنا من هذه اهل السنه عندهم تفاسير ولهم مناهج مختلفه وهذه الكتب نفسها هي التي لعل الشيخ يعنيها إنها مشحونة بأنواع من الفهوم ومن التفاسير يحتاج منها يحتاج طالب العلم وطالب التفسير بالذات إلى أن يعرف المناهجها ويميز خذ على سبيل المثال مثلا الكتب التي توعى بالنقل عن ديو إسرائيل والتوسع فيها الروايات الإسرائيلية لا يجوز التعويل عليها في في كلام الله وقد درس كثير من المفسرين ابن جرير ومن بعده على نقل روايات إسرائيلية عن بعض التابعين روايات إسرائيلية لا أن أن, تكون أن يكون عليها المعول في, في فهم المراد من القرآن قد تذكر للاستشهاد والروايات الإسرائيلية كما تعلمون القاعدة إنها الاخبار الإسرائيلية ثلاثة أكثر ما دل شرعنا الكتاب السنة على الصدقه وجب تصديقه وما دل على كلمة وجب رد وتكديقه وما لا لا توقفوا فيه، ولكن لا قص من حكاية ما دام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حد، وأخيراً في هذه المقدمة يقول الشيخ يعني من الـ من من من الباعث يعني كانوا ذكر يعني أمور. من مما يبقى يعني أولا سؤال بعض الراغبين في, في علم كلام الله ثم أيضا كون كتب التفسير يعني بهذه الصفة ليست ممحصه إذا هناك التفسير ممحص لكن بعضها أفضل من بعض والأمر الثالث وهو الأساس أن الأمة يعني في امس إعادة إلى فهم كتاب ربهم وهذا الكتاب هو هدى الله الذي أنزله مع السنة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم استشهد الشيخ وصد القرآن بكلمات هي أصلها في حديث علي المشهور الذي رواه الترمذي قلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنه قلت فما المخرج منها قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبع ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفاصل ليس بلازم وذكر هذه المعاني هو حبل الله المتين النور المبين والصراط المستقيم من قال أبيه صدق ومن عمل أبيه عجر ومن دعا إليه هديه يا صراط المستقيم من تركه من جبار قصم الله ومن ابتعله غير غيره أضله وهذا يرجح ابن كثير وغيره أنه موقوف على العدي وأنه من الذي عجل ولكن كله حق هذا الحال هذا الأثر وهذا هذا العدي كله حق هو الذي لا تزيغ به الأهوام ولا تلتبس به الالسن ولا يخلق على كثرة الرد مهما ردد المسلم هذا القرآن فانه كما في هذا الأثر لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء فيه العلوم والمعارف العظيمة فصحى العلم ومدار معارف القرآن على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة شوائعه والأوامر والنواهي وهي الذي يجب السير عنه ومعرفة المبدأ والمعاد فيه الحديث عن مبدأ هذا الوجود مبدأ الإنسان ونهايه هذا الوجود لا إلهينا ثم استشهد الشيخ بالايات المتضمنه او الداله على عظم شان القران وقال الله تعالى لادم وهوا وعدونا قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ابليس وآدم وزوجه بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومنذ اعبد الله ادم والله ينزل الهدى على على عباده واول ذلك ادم عليه السلام كان نبيا وله شريعه وذريته كانت على التوحيد فإما يأتي مني ولما من اتبع هدايا فلا يضل ولا يسقى قال ابن عباس تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يسقى في الآخر فلا يضل ولا يسقى وما جال هدى الله ينزل على أنبيائه ورسله وآخر ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الذين من الكتاب والحكمة وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمه كما تكن تعلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن الايات الداله على فضل القران ومسيس العاده الى معرفة معانيه ومقاصد من هذه الآيات قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتابه إلى صفات المستقيم الآية فسماه روحا ونورا روح به الحياة حياة القلوب والأرواح نور فيه الهدايه فمن حرم يعني الإيمان بالقرآن ومعرفة معانيه فقد حرم الحياة والنور والهداه واضل الخلط أنا أنا أمر كافرون الكافرون حرموا هذا فلا هدا فلا فلا حياة ولا نور أو من كان ميتا في وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمؤمنا وفي الظلمات فالكافر ميت يسير في هذه الدنيا وفي هذه الحياه في ظلام والمؤمن حي ويسير على نور لكن مع التفاوت الكبير مع التفاضل التفاضل لا يعلم قدره الا الله واميز ذلك قرون تعالى ارسلنا امرا كتابا نزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بين ربهم الى صراط المستقيم حديد الله اجاكم من الله نور كتاب مضيء يا جيل امل تبع السلام يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فهذه الآيات وأمثالها تدل على فضل القرآن وان, وأن به الحياة وبه الهدى فمن ابتقر ومن ابتقى هدى من غيره أضله الله فلا هدى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفيه ضلال المبين. قال تعالى لك من الله على المبين البعد من من المفسدين يتلوا عليه ماياته ذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب علمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفيه ضلال مبين ممكن تعيد المقدمه هذه كلمة امن ممكن شوي شوي لا تستعجلوا قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد, بعد اما, أما بعد فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كليه هذا فيه بيان السبب الباعث على التعليف والأمر المطلوب وهو كتابة مقدر. قواعد كلية تعين على تفسير القرآن نعم. تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه نعم. والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل نعم. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن, ك... فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين مشاور حرفيا اقباط هذا مشكل يعني الان اصبح يعني طالب التفسير الذي لا لم يكن عنده قصير يقع في في بلاء في كتب التفسير يقع في ضلالات واخطاء ولهذا يحتاج الى ان يعلم الناس أو يعني عموم طلاب العلم أو صغار طلاب العلم والعوام إلى أن يبين لهم وكما سياتي الآن أفضل ما ينصح به للراغبين أفضل ما ينصح به تفسير ابن كثير فأسلم التفسير فيما أحسن من شوب يعني البدعة أو شوب او كذلك المنهج الذي فيه اغراق في المبادئ اللغوية والمبادئ العلوم الاخرى وكذلك من أفضل التفاسير التي تصل من مختلف الطبقات تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تفسير مصطفى وان كانوا لا يحقق يعني مقاصد طالب العلم يعني من التفسير لكنه يعني بين بأسلوبه العلمي الواضح الساد معاني الآيات حسب ما يعني لأنه يكتبه بدون يعني ليس فيه مقول من كثير ينقل يعني من الجليل جليل يمكن أن يعبر عن تفسير ابن كذير إنه تلخيص لتفسير ابن جريف أما مثل الشيء عبد الرحمن السعيد لا ينقل شيء يعبر لك عن الآية اجمالا ولا يتوسع في دلالات الالفاظ واللغة والإعرابات نعم والعلم والعلم إما نقل مصدق عن معصوم علم العلم يعني العلم الصحيح يجعل الشيخ نوعين نقل مصدق أم عصم هذا هو العلم المنقول نعم واما قول عليه دليل معلوم وما لا. الكلام الذي عليه دليل أيضا يجب التسليم له نعم وما سوى هذا فاما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرة ولا منقود يعني موقف ينظر فيه حتى يجل التذب يجل أن ينظر فيه قد يكون هذا مثل يعني كلام الشيخ هنا يعني يمكن نقربه بالتصوير ثاني إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فالأشياء بالنسبة لحكمها إما من الحلال البين أو الحرام البين أو المشتبه كذلك العلوم إما حق بين واضح أو باطل بين الفطلان أو مشتبه يعني لا يحكم فيه بشيء مثل ما قلنا في لماذا آنفا هذا التقسيم نفسه قلنا في الإسرائيل في الإسرائيلية نفس هذا التقسيم نعم no. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين حاجة الأمة ماسة يعني شديدة إلى فهم القرآن كيف؟ وهو كتاب, كتاب الله الذي أنزله ليكون يعني ونورا ونوراً وهادياً للبشرية نعم وحاجة الأمة ماسة وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن لا. الذي هو حبل الله المتين لا. والذكر الحكيم حبل الله المتين شو أشياء هذا ما نحتاج نطيل فيها شو أشياء واضح في القرآن بحبل الله فسّر القرآن نعم والذكر الحكيم نعم والصرّاط المستقيم نعم ااا الصراط المستقيم فسّر القرآن نعم الذي لا تزيغ به الأهواء نعم. ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد نعم. ولا تنقضي عجائبه الله, و... الله. نعم شاء الله يفتح علينا وليك نعم ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل حقا الله كل هذا كلام من حق واضح وبأدلته معلومة ومثل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالقرآن مدار على أخبار إما الكلام كله إما أخبار وإما أحكام فالقرآن أخبار وأحكام أوامر ونواهب فأخباره صدق هي الغاية في الصدق وأحكامه غاية في العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فمن قال به صدق ومن حكم به عدل نعم ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نعم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله دركه ومن اعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكا نعم كما جاء قال تعالى فاما يأتينكم مني هدى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 فالهدى والفلاح في اتباع هدى الله المناء الذي بعث به الرسل والضلال والشقاء في الاعراض على هذا خلاصه معنى هذه الايه كما جاء ابن عباس استغفر الله لمن قرا القران وعمل بما فيها لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره الذين امنوا ولم يلبسوا امامهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قال في المؤمنين المهتدين بهذا القران أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بعد قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى اخر الايه نعم وقال تعالى قد, جاءك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 رحمه الله و الله هذه مقدمة المقدمة ما دلس الوقت نقضيها معكم في ما تريدون ما وصلنا ها أقول ما جاءنا نعم يعني ذكروا عن سؤال أه التردد نعم عن كثرة الرد على إيش بدل عن ولا يخلقوا عن كثرة الترديد عندهم على كثرة على كثرة بدل عن على ولا يخلقوا عن ما عندكم تعليق عليها مقابلة ما أشار إليها محققون ولا يخلق على عن كثرة. لا ما في شيء غريب. اللي يغلب على غني إن الرواية هكذا عن كثرة الردي بعن. وكل من اللفتة له وجه لكن غالبنا عن. نراجع يعني زين سهل سهل نعم. راجع يا في سؤالين نعم. يقول احسن الله اليك ما رأيكم في تفسير الدر المنثور للسيوطي؟ جامع جامع مرجع مرجع وهو جامع التفسير المعتور يعني الاثار الموجودة في بن جرير وغيره من المصنفين في التفسير مثل عبد المحميد و بالرزاق وبالنبي شيبة وغير جامع جامع نرجع نرجع للي لأهل العلم نعم السؤال الثاني حسنا عليه يسأل عن المسألة الجديدة <تصفيق> المسألة الجديدة الله يرزق على حواس أنا أنا ما أبغى السعي فيه ولا إن شاء الله والعمة إذا فتح المسألة الصحيح إن شاء الله. وأنتم تعلمون هذا سؤال مكرر ومردد والمتحدث عنها كل له يعني طريق ورأي وفتوى والى الله المستفيد نعم. أشهد الله إليك يقول رجل يصلي صلاة الوتر وقام للركعة الثالثة سهوا ثم تذأ ثم تذكر ذلك وقد افتتح الفاتحة ثم كمل صلاته وجعلها خمس ركعات وسلم فما الحكم في ذلك. سلج على ركعات يعني هو هو كان يريد يصلي ركعة واحدة ما... ما ذكر ذكرناه يصلي الوتر وقام للركعة الثالثة سهوا والظهر كمل خمس ركعات. فعلا. ايه لا يمكن هو يمكن كان يريد يصلي ثلاث. فقام للرابعة قام للرابعة والله الأمر رأسه يا لو رجح كان له وجه لأنه كان ناوي أن يُوتر بثلاث يعني كان في نيتي أن يُوتر بثلاث فلما قام للرابعة يعني يعني كأنه رأى انه لا يتاتى له ولا يعني لا يصح ان يرجع وهو يريد الوتر فراى الانتقال من الوتر بثلاث الى الوتر بخمس لكن اذا وقع مثل هذا عندي انه يرجع يرجع لانه نوى ان يوتر بثلاث وهذه الرقعه قام لها غلطا وسهوا ليست مقصوده نعم أحسن الله إليك هذه هذه بعض الأسئلة عن بعض كتب التفسير. فيسأل هذا خلنا نسألك بكلام الشيخ الشيخ زي يعمل لنا مقارنات بديعة نعم كل بعض يعني مع أحسن الله إليك يقول كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور كتاب كبير وحافل بال بالفوائد التفسيرية حافل كتاب كثير لكنه لا يليق إلا بخواص طلبة العلم نعم ويسأل عن التفسير القيم لابن القيم تفسير القيم قيم وعلى طريق مجموع من كلام المتفرق ليس لابن القيم تفسير يعني على ترتيب القرآن لكنه تفسير مجموع من كلام مثل ما قلنا عن تفسير ابن تيميه رحمه الله نعم الله إليك ويسأل عن كتاب في ظلال القرآن في ظلال القرآن فيه عنده جوانب إيجابية طيبة كبيرة وعليه اشكالات لكن كغير من, من الناس يعني يؤخر لما فيه من الجوانب الطيبة النافعة ويعرض ما عنده من الإيشكالات والاخطاء يعني كمان في في فن القرآن أو في بعض الآراء التي يعني من كثير من المفسرين دخل عليهم بعض يعني المفسرين اللي ببعض علم الكلام أدخلوا في تفسيرهم مثلا المذهب اللي هم عليه في باب الصفات وهو تمثيل أيضاً ما يصح للمبتدئ أن يقرأ ما حتى مغزاوه ما ما يفهمه كثير منه لكنه له, له جوانب طيبة يعني التمديه على مناسبات القران وتمديهات وربط بعض الأمور بالواقع طيب فيها أشياء طيبة جداً نعم أحسن الله عليك هل يقال عن الله شخص لحديث لا شخص اغير من الله, لا. الله لكن من باب الظاهر أنه يصل من باب الإسم من باب الخبر مثل شيء فيه لا شيء أغير من الله فيجود أن الله شيء نعم الله شخص نعم لكن لا يقال أنه صفا أو إسم أو مثل موجود نعم أحسن الله إليك هل ورد في لبس الخاتم شيء وهل الساعة في اليمين تلبس في اليمين والله ما عندي فيها شيء الخاتم الرسول اتخذ خاتم لما قيل له إن مثلا يعني إن الدول والملوك لا يقبلون الكتب الا مختومه اتخذ خاتم نكسر محمد رسول الله ثلاثة اسطر وبعض الناس يلبس الخاتم تأسيا الاخير على عالمية لكن يعني أنا ما أرى انه سنة أن يتخذ المسلم خاتم من غير حاجه يعني بس أحطه لست قاضيا ولا مسؤولا ولا ليشان أعرأ لكن أبس نعم أحسن الله إليك يقول رجل تأخر عن الإحرام آه للعمرة مدري سباقر خاتم في سؤال نعم ذكر الساعة الساعة ما أعلم فيها شيء يقول بسها اليمين والإساقين ما أعلم نعم يقول أحسن الله إليك رجل تأخر عن الإحرام للعمرة وهو في الطائرة بعد المرور من الميقات كانت, بتا... كانت الساعة يعني تختار على الساعة الآن كانت تحتاج إلى تعبية فلا ففي في اليمين ما يمكن ما تصلح عربت كيف الحركه فما يمكن الساعة اللي على يعني التكنولوجيا القديمة الصناعة القديمة تلابد تعب خلاص طريق سين العديد انه يوم الجمعة والامام يخطب او بعد دخوله نسمع بالجوامع المؤذنين هذا يصبح عادم لا هدى انت عارف ان الوقت بدون جزاك الله خير أنا فكان إذا يعني النوعية دي ما تطلع على لبسة بريسا واردين <تصفيق> <تصفيق> طيب غيره هذا يسأل يقول رجل تأخر عن الإحرام للعمرة وهو في الطائرة بعد المرور من المقات بدقيقتين فماذا عليه؟ الله هذا السؤال يتكرر مسكنا هل يرجع يعني من يرى وهم جمهور العلماء يعني العمل بقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهر دما يقول عليه الهدم فلا وطن يذبح هذا أحد ولا أقول يعني يلزمه أنه يجب عليه وجوبا حتميا لكن من باب الاحتياط في عملا بهذا الأثر وعملا بما يعني ذهب إليه جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم يرى ان اذن ابن العباس لا يعول عليه ولا يصح الاعتماد على عليه في وجوب الدم فاذا كان إنسان أموره امورا ميسورا فلاحظ له ان يذبحها دما من تجاوزه النقاط لأن دقيقتين بالطائره تقطع بك عشرين او ثلاثين كيلو والله وهذه مشكله المفروض ان الذي يقصد الإحرام الحج والعمر بالطائرة أن يحرم قبل النقاط تقدم تقل. لأنه قد ينام أو قد يقفل فيتجاوز النقاط نعم أحسن الله إليك هذا يسأل عنه يقول بعض من يخرج في القنوات الفضائية يقول ان اللحية ليست من المسلمات في الدين والله ما أدل إسمائل من المسلمات يعني يعني هو ينازع يعني يقول له ان اعفاءه وحلقها يعني فيعانون ان الامر اختياري الذي تبي يعني من العادات من العادات على قول باطل مع صحه الاحاديث في ذلك فاعفاء العيا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلي وكان صلى الله عليه وسلم ذا لحية وكثه وايضا الاحاديث المستفيضه فيها الامر بارخاء اللحاء وإحفاء الشوارب واعفاء اللحاء وتوفير اللحاء وفيها ربطه بمخالفه المجوس ومخالفه المشركين ابعد هذا نقول ليست من المسلمات ان شر كلام نعم في صاحب كلنا سك على أحد فوانيس يا كلنا اللهم يا آخر سوأى شيء نعم وهذا يقول هناك هناك أحد المشائخ الذين يخرجون في الفضائيات يقول قتل راسم الصور المسيئة للرسول جرم يساوي جرم الراسم نفسه فما تعلم لا إله أما الراسم فلا ريب انه ساب للرسول وأنه حلال الدم لكن الشأن من يتولى هذا هذا هو الكلام يعني يجوز انه مثلا قتلها بطريقة الاغتيال إنه سلبيات هذا يترك بناء على عدم القدره يعني لا يتأتى يعني الانتقام منه الرسول عليه الصلاة والسلام ندى يعني ده اقرأ الصالم المسلول على ساتر الرسول هناك من يعني قتل من سب الرسول بدون أن يعمره الرسول كالأعمى الذي كانت له امه سب الرسول فقاتلها وقائع قتلها شيخه الإسلام في الصالم المسلول لا ندل الله Но... I'm no, not going no, no, no. شرام عمر البلدنين له شرح ها عندكم ومعكم في موجود مع بعض مجلد ولا صغير ممكن ممكن مئة صفحة ممسا مئة نعم ما لا يمغل الإنشغال بذلك لأن كثير من هذه النظريات يعني يظنون وح... ما وصلت إلى يعني نقول إنها حقائق حقائق يعني قد تكون في نفسها حقائق يعني وقد تكون مجرد نظريات ثم ما كان منها حقائق يبقى تطبيقها على القرآن وحمل القرآن عليها هذا أيضا يصبح نظري قد لا يسلم هذا كلام على على الإجمال فعندك يعني لهم كلام كثير كثير كثير عندك إنهم نظرية تقول كما تقول إن, إن الأرض هذه قطعه للشمس من منفصلة إنها قدر وشلون طارت منها يعني بنت للشمس وإنها مضى عليها ملايين السنين كانت حقظة وإنها ما زالت تبرد ومن انطلاقها صارت تدور, تدور. شاية حيال هذه حقائق علمية هذه نظريات من لا يؤمن بمبدأ ولا معاد. من أين لهم هذا الكلام الله تعالى لما خلق أخبرنا عن خلقه للشمس للأرض في كذا في أيام أربعة أيام خلق السماوات في يومين كر سبحان الله ثم يقول إن قطعة من الشمس ومض عليها كذا من السنين ثم, ثم بعد تقرير هذا الكلام يأتون يقولون القران القرآن يدل على هذا سبحان الله وين أول أو من يرى الذين تضعوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتق خلاص هذا خلق فاهم كلام فاهم كلام السلف للآية أي السماوات والأرض كانتا رتقا يعني الأرض كانت أتمت فأفتع كأ الله بالنبات والأرض والسماء ما تنطر فأفتك الله بالمطن والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلي والأقوال الأخرى كلها يعني مبنية على ظنون وخيالات ثم الله يقول اولم ير الذين كفروا أن السماوات والارض كانت أردك هل كفار ما رأوا أن السماوات والارض كانت أردك ها ايه بها المعنى هم شعبوا كذا فوقس على هذا نعم اسئله اللي عندنا انت فينا تحمل الله اكبر سمعه نعم يصير برضو ايه اكيد ان شاء الله لا تستعجل. شكرا على نفس المقدمه فيها ما شاء الله معادلات ما مع فيش في التركيز من خيره الكتب كتب اهل السنه على الاجماع Clones don't